هي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان ربك لبالمراقبه فامن الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وَأَمَّا مَنْ إِذَا مَاءَتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ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 في الارض دك دك كلما اذا دكت الارض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ايوم اذ بتهنا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِتِهَانٍ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ايوم اذ بجهنم وَجْهِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ قد لِحَيَاتِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذَا لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَئِذَا لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وَادْخُلِ جَنَّتِي